وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قشتنا وأولاتي وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات أصطفى البنات وأولاتي وما جمع بألف وتاء مزيدتين باب شو مما خرج عن الأصل الباب الرابع مما خرج عن الأصل أصل أويك إعراب بحركات به لرفع ضمة لنصب فتحة وجر كسره ولجزمة السكون شن بابك من هي حوض باب من هيك لا أصلت ندرة بيش نشوارم الباب الرابع مما خرج عن الأصلي ما جمع بألف وتاء مزيدتين أويك هدشيك باء ألف وتاء جمع بكريت ما بس جمع مؤنث سالمة أويك باء ألف وتاء جمع بكرد طالما باء ألف وتاء بيت زائد بيت مزيدتين هندات مفردي, مفردي هندات, هنده هنده كلاوة هندات هند هند كجمع كلابوت هندات على مي جمعي كلمه كلمه اوي كالفتاء في وزينب وزينبات فانه ينصب بالكسره نيابه عن الفتحه ينصب بالكسرة هندات هندات نار هندات فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة تقول رأيت الهندات رأيت الهندات نعم رأيت الهندات الهندات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة والزينبات معطوف على المنصوب منصوب هرها وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة قال الله تعالى خلق الله السماوات السماوات هروايا مفعول به منصوب علامة نصبه الكسر بدل الفتح بو لأنه جمع مذكر سالم وأصطف البنات أصطف البنات بناتي منصوبة علامة نصبه الكسر بدل الفتح فأما الرفع والجر فإنه على الأصل الجر والرفع والجره فانه على الأصل تقول جاءت الهندات الهندات على مكي هل فترفعه بالضمه ومررت بالهندات باع الف جره الهندات اسم مجرور فتجر بالكسر عن جمع مذكر سالم بس على منصبي تكشيت بيت كسره لا أصل جمع مؤنث سالم فتجره بالكسرة ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا يعني جمع مؤنث سالم كلمك جمع هذا شيك بيت يعني حقيقي جمعك مسمى جمعك اقر خذي مسماك مؤنث بيت يام مذكّرش ببلاغ جمع كلابي بجمع مؤنث سالم إجني عازل نيوانينيا لم لم حكمة ولا فرق بين ان يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى يعني هار مؤنثي شيء حقيقي بنك تأنيث لفظي فن من الهند عموك لفظ مؤنثة وهم حقيقش مؤنثة شو كعلني مؤنثة هند بيا وكارناعين راه من حقيقي هندش مسمى هنديش هند عفريتة كهند وهندات أو بالتأي كطلحة طلحة لفظي مؤنثة تأي بيا لكن حقيقي طلحه يا مسمى طلحه كشي مذكره او بالتاء كطلحة وطلحات او بالتاء والمعنى يعني تانيثه كتانيثي كشي بلفضيش بيت, بيت وحقيقيش بيت او بالتاء والمعنى جميعا يعني معا كفاطمة وفاطمات ام تانيث لفظيش ها كتاء وهم فاطما تأنيثي حقيقيات كعلمة كعلميش مؤنث أو بالألف المقصورة كحب لا وحب ليات يعني استأنهات تأنيثي لفظي كمان ألف يعني بهوي ألف أو كلمية مؤنث تأنيثي لفظي كحب وحبليات وحب ليات حب لا أفرتيش حاملة يهر حاملك حبلة كحبلة وحبليات يعني تأني ثلاث ضيكة على مية تأني ثلاث ضيكة بلتي لألف المقصورة المقصورة شوية كهمزيت يا نبي أو الممدودة الممدودة كصحراء وصحراوات صحراء مؤنث لبروي همزي ممدود هيا يعني همزيك من هيا كحرفي مدي لقالها أو يكون مسماه مذكرا أو يكون مسماه مذكرا يعني سلام عليك بس ما كل بسي أوبك مؤنثك مذكرا يعني علامات تأنيثي في وبيت يعني شي حقيقي مسماكي مؤنث ورام أقل مسماكي مذكر أو يكون مسماه مذكرا ك إصطبل وإصطبلات، إصطبل وحمام وحمامات، إصطبل بتشي حيوانه يان بتابت بتشي أسفل أستانه حظيرة الخيل حظيرة الخيل حظيرش أصل حظيرة أوياك لبني آويك شو تخصيصك تقصي إسكي بدو لي لو كذوري أدن بسيمة بقامشة بشتيك لوانية بوي حيوانة كانت يا ابن ونزيق بن لقاوة شنسر قاوة قونوا بينا وفتشاكي والله ندعي بوها مو فتشاك بوها مو حاضي هلو تباوة استبل واستبلت وحمام مشدة يعني حمامي يستيك معروفة و او يكون مسماه مذكرا ماش اسطبل يا اسطبلات يا حمام حمامات اقلع بيتهم بيش لشد العرفة خين رأى بوها مو اسمي شي خماسي كله خماسي لم يسمع له جمع تكسير حقي اسطبل يا ساقوي يا كشبه شي جمع بكده بجمع تكسير برامل برقوي جمعي تكسيرين يا نبي سراوة وخماسيشا يعني كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير فحقه أن يسمى أو أن يجمع بجمع مؤنث سالم كابو امانه بجمع مؤنث سالم جمع كرين ولم حكم كباسمان كيل علامة نصبه الكسره فرق لن يوانيانا وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت فيه بنية واحده كضخمة وضخمات او تغيرت كسجدة وسجدات وحبلة وحبليات وصحراء وصحراوات يعني اقر جمع مؤنث سالم بناء مفرده سلامت بيت يانت شبيت يان سلامت نبي فشون جمعي مؤنثي سالمة ببناء كي سلامت بي. فلما بسي لروي حركاته ويا. قد سلمت فيه بنية واحده من حيث الحركات او تغيرت انك اقل تغيرت اقل بقوري او جمعي مؤنثي سالمني فلام لروي حركات هندي حركات تي اقوريت فلام لجمع مؤنثي سالم دينا قد سلمت فيه بنيه واحده كضخمه وضخمات فمصيفه او تغيرت كسجده وسجدات سجده سجدات وحبل وحبليات وصحراء وصحراوات الا ترى ان الاول تحرك وسطه كشجرة وشجرات الأولى الأول تحرك يعني السجدة تماشى قرعة سجدة وتشي سجادات يعني النهاة تين برين سجدة مفردة تنها ألف وتأك زيادة كين حق جمعي مؤنث يا جمعي مذكر سالم وعبي سالم ببناء مفرد سجدة بس تنها ألف وتأك زيادة حق بقول ما سجدة سجدات بطلعها تين بثمانة شي سجادات سجادات. ألا ترى أن الأول تحرك وسطه كشجرة وشجرات والثاني قلبت ألفه ياءً ألفه ياءً والثالث يعني حبلاي ما بسده حبلا حبليات حبليات يعني ألف كبابا بيع والثالث قلبت همزته وان صحراء صحراوات قرآن كاديمات ولهذا عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم نم جم جمع, جمع مؤنث سالم إلى أن قلت وما جمع بالالف والتاء الله هنديك جمع مؤنث السالم من أتم مع جمع بالالف والتاء اگه دیگه زور بکار بینید جمعی مؤنثی سالمش لحمو کلمه یکا سالم نیه. بنای مفردیه تیکشت. ابینی سجده، ابوای سجدات بوایا سالم بوایه چیز گران کاریج نه هت اتفاق. بله من سرکی حرکات گرایوا. یه حبلا، بوته حبليات گرایوا. ادی فکر بوء من ما جمع بالالف والتاء لاعم جمع المؤنث لأعم جمع المؤنث السالم وجمع المذكر وما سلم فيه بناء المفرد وما تغير بوء كلمه من كألم ما جمع بالالف والتاء تيوتي بغدته معنا بغدته جمع المؤنث وجمع المذكر او كلمه سالمه بازنيك بدوره بششه حقنيه بهنن جمع المؤنث وجمع المذكر كددنا تاكد يعني عبارة كهوايل يا دبوا أويا جمع مؤنث سالم بقليتوه وجمع مذكر إيش أحد طلعة تانية وكاتيجوات بيني وأزاني ما بستي أويا كجمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم فاقدر جمع مذكر سالم بيت أو كاتجمع لباسك دارش نداروا ما بستي شيء لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر يعني هرشتك موسماكي مذكر بي موسماكي مؤنثي ما بسي اوه وي او سالم رشك نوا يعني هاد شيك جمعي اقل مذكريش بي وجمع بمؤنثي سالم كلا بي يعني مذكر بي يعني مؤنث بي جمع سالم كلا بي حقيقة مشكلة نية وما سلم فيه بناء المفرد وما تغير اقل بناء المفردكي سالم بي يعني متغير بي هاد شيك حرق يديناك ان فرمي وما وقيت الالف والتاء بالزياده السلام عليكم, عليكم ما جمع بالف وتاء وما جمع بالف وتاء مسجدتين لمثنكوايوت على الالف والتاء بالزياده نمت وما جمع بالالف والتاء الكلمي الزياده بوشي ليخرج نحو بيت وابيات بو يغت توتما شاكي بيت وابيات الفتاء في وى وابزانيت كاما جمع مؤنث سالم وانيا تكون كالفتاء لسر ابيات هدوك زائد 2 الفتاء كمزيد 2 وميت واموات ميت واموات وأم اما جمع مؤنث سالم لتكون كالفتاء زائدني فإن التاء فيهما ما فان التاء فيه ما لبيت أبيات بنية أبيات تاءي أبيات حتى بيت لمفردكين تنهى ألف يجزت كراوة بيا أبيات جمعي تكسيرة أموات جمعي تكسيرة فإن التاء فيهما ما فينصبان بالفتحة على الأصل كيف با... نصبك لين بفتحك حركي حركيه أصلية تقول سكنت أبيات وحضرت أم... أموات أبيات يعني بيوت موسيقى وحضرت أموات يعني سداني مردو, هنديك مردو وحضرت قال الله تعالى وكنتم أمواتا كنتم امواتن سيئه امواتن مانسوبه علامات نصبه الفتح ظاهر بوشي امواتن هنا سيئه ا نصب برز بوتو و تنميه لسلاز و اشكرا ديار اجر جمعه و نتي سالم بويا ا وكنتم و بويا ابي ني ا لفك اه والوالغ اله السرقه وكاء اما جمع مؤنث سالم نيا بل جمع تكسيره ومنصوب وعلامه نصبه الفتحه على الاصل فاحياك وكنتم امواتا فاحياك وكذلك نحو قضات وغزات قضات وغزات بين جمع تكسيره الف تاء بلام ألفتاء كا بس أسأل بس عفوا بس تاكا تا كام زائدة أجناء الفكاء الفكش منقلبة يا منقلبة عن يا يا عن واو وكذلك نحو قضاة وغزات فإن التاء وإن كانت زائدة فيهما تاكا يعني أصل كلمة كشية قضاة قضية فوشي وإلا أن الألف فيهما أصلية لأنه لأنها منقلبة عن الأصل ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة تنكى أصل كلمك قضايا قضية، غزايا غزوية إيتاء كان للتأنيث لأنها من قضيت وغزوت أصل كلمك آهاية فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين يعني واو كان متحركا ما قبل مفتوحا ابن شيء ألف بضات غزاة فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل تقول رأيت قضاة وغزاة قو مبستي على قيدكم دانا وزور مهمه زور جرينجا اويكا ابي مزيد بلان رحمتي خايله بي فيستين نكتب بلا مزيدتين فيسنا نكتب لان وتيجو ما جمع ب الف و ت يعني هر شيء ب الف و ت جمع بكره كوابو هر خو مزيده شنو هنايا ما جميع هاتشيك بالفتاه جمع بكره اي استاء بيات بالفتاه جمع كره يعني اللي فتاه على مي جمعا نعم فابو كيف سيناء كان بهند رحمه خيله به وما لا ينصرف فيجر بالفتحه نحو بافضل منه الا مع ال نحو بالافضل او بالاضافه نحو بأفضلكم لا ممنوع من الصرف كبابي بينجم لو بابانيك لا أصل يعني علامات إعرابيا بشينية بحركات اصليه وما لا ينصرف فيجر بالفتحة يعني على ما يجرش فتحيا بدل الكسرة نحو بأفضل من بحرف الجرة أفضل اسم مجرور وعلامة اسم مجرور وعلامة جره الفتح بدل الكسر لأنه ممنوع من الصرف علكشية الوصفية واسم الفعل وزن وزنوا الفعل نحو بأفضل منه إلا مع أل أجر ألف ولم خيط السري ممنوع من الصرف أو كاتا حلقية قرية وسل أصل ومجرور بيت بكسرة مجرورة أو بالإضافة نحو بأفضلكم أفضل إضافة كرا ولاي كاف أو كاتا قرية وسل أصل على مجرشية كسرة وكل شرحك أفرمي الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف يعني ما لا ما لا يقبل التنوين ما لا ينصرف ما لا يقبل التنوين ممنوع من الصرف أو مصطلحة يعني ممنوع من التنوين هل اسمك أقل قوي في الإسمية التنوين ورناك راسة معرضة ممنوع من الصرف مبنينية ناوك ناوك منصرف وايك التنوين والقريب قوي في الإسمية نوك مبنيش هذول ضعيفة كبوتم شي مبني أو ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين لبر متمكن تمكين أمكنية يعني زور قوتي نية بويا لبر أو بلاوازي تيايا هيا تنوين أكيلي وريدتها وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقاما العلتين ممنوع من الصرف أبيدو عيلي تيابيت دو اللي فرعي تيابيت لنوع علمان هي لعلل ينعلي لي قوتي بقد دو عيلي هيا كابوها ممنوع من الصرف يان أبيدو عيلي قوبة هو كار كمنعي كالتنوين يانعي لي شبهيز كتبت منعي لا لتنوين لا تحفوا لا أجرميا بتقسيمك الجوان بنسى شيء ما كذ بس من, من الصرف ما كذ علال أبناء دوبة شوا علال أبناء دوبة شوا بع تقسيم الشيء أولي بقين لبيرشا أجر أوانيك أبناء علة ين يدو علة منعي اسمك من التنوين ين علة تقوم مقاما العلتان، أو يك دع اللّي بيستا أو أي شبيهته دو بالشام، علّيش معنوي وعلّيش لفظي، علّيش معنوي هم اسمه كدع اللّي بيست بيت بقى يمنعك على تنوين دع اللّي بع اللّيكي واتعي بيت وعلّيش لفظي شهبه إلا واتعيك شبيهته دو يا ابي عالميك بيه يا ابي وصفييك علا اللفظة كانش ابنشش بشواء يان ابي تاقي تأنيثي بيه وبيت تاقي تأنيث ابي اعجمي بيه عجمة بيت يا ابي تركيب بيت يان ابي زيادة الفنون بيت يا ابي وزن الفعل بيت يا ابي عدل بيت يعني لا وزني يا أخي تسر في التسر وزني كتير أكو باسك إن شاء الله لبابي يا أخي المهم أنني أمشي ودعي لهذا أنني أريد أن يقعد لك أنني أريد أن يقعد لك أنني سيغي منتهى الجمعة وزني مفاعل أنني مؤنثك بألف ألفك مقصور بأتيان ممدود فالأول كفاطمة فإن فيه التعريف ما بسي عالميية فإن فيه التعريف والتأنيث يستفاطمة دعي اللي تياها هم عالميية هم تأنيث الشيء وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير ما بسي تياها لعلا فرعي بيت يسأصل لأسماء أويك نكير بيه ناو وين ناو بيبوه اموش شدر قليته كاتي حصري اكي لايق اسما امكدنا فرعه تول دلالة قولكي اسم دايب ريبو كاسيب بويا اقول ناو تكد عالم كتا فرع بوتنشير وتأنيثي اش مو انتش فرعي كالشي لمذكر طينا عنا سر كحواء لا مذكر آدمه إني أصلي إنسان بيأو نكشن أصلي إنسان آدمه وحواء إش لآدمه وحواء إش لآدمه مؤنث فرع بنا. على شيء لمذكر بناء عند سر أمة يستفاد دو اللي دو سببي تيا ويمنع بكذا تنوين والثاني كعليك تقوم مقام العلتين نحو مساجد ومصابيح يعني ما بس لي مفاعلة نكهة دو كلمة مفاعل يعني دو يألي في تكسيرك دو حرفات بيت ينسي حرفات بيت ناوراستكي شي بيت ساكن بيت مساجد ومصابيح فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفردي هدوك جمعا هدوك جمعا جمعي شفرع شيء. لا فرع لمفرد ما بست شيء طلع اللي يقوم المقام العلتين امش ما نبوش شيء قال تقول لك فيها قوه يدو اللي هي انا يكمن رؤيك جمعه جمع ايش فرعها كمفرد والصيغتهما منتهى الجموع ان جاء سير كان هيا يعني لسر وزن نقدر اشداون جاريكي تجمع نأكل إنه كليمش أقول جاريكي تجمع نأكل يا توأ أمش بخي عليا. يعني سعى لي الجمعيته علاش صيغة منتهى الجموع يتجاريكي تجمع نأكل هاردوك. يا توأ أبدو علايا كوب نوا هادو كين هادو لنو كلي مايك كوب نوا كمفاعل لايا مفاعل بمو أبند برامبرشي أبنه برامبردو علاك لو لو خلاكي تلبسي كده استوزني مفاعل في صغير منتهى الجمعة يا مفاعل عليك أخوي خدي خوي أم تعليلي أكاد بدو علة شي أكاد أبويت يبغي هنا عليك تقوم مقام العلتين ومعنى هذا أم تفصيلي كباسيك أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما أم وزن مفاعل مفاعيل جالي جالي كتير, كتير أمانا جمعناك لنوا بجمع تكسير وانتهد إليه ما فلا تتجاوزهما يعني جاري كثير جمعنا كرينة وجمع كرينة ليلة وسطا فلا تتعداهما فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع جمع كانت تلك الصغير منتهى الجمعنين جمع كرين فإنه قد يجمع تقول مثلا كلب وأكلب كلب واكلب اس الكلب مفرد سيده كي جمع اكريت أكلب أفعل اكلب اكلوب جمع اكريت ثاني بكيت اكالف اس أكلب جمعي صيغي منتهى الجموع نيا اما اكالو اكالب او كاتا اكالب جمعي صيغي منتهى الجموع جاري كثير جمع ناكله ثم تقول اكلوب واكالب تقول كلب وأكلب كفلس وأفلس اقل من اقل السلام ثم تقول أكلب وأكالب ولا يجوز في أكالب أن يجمع اقل جالك اقل من جمع من اقل من اقل من اقل وكذا تسوّزني أفعل، كسيغي منتهى الجموع نيا لبروا جمع منتهى أو كلماتية أعرب أعرب جمعي عربة، أعرب جمعي عربة، كسيغي منتهى الجمع فلان أعرب، فلام الجموع أعارب. منتهى الجمع كثير جمعناك فلا يجوز في أعربة أن يجمع كما يجمع أكلب على اكالبه وآصال مثلا كلمة كثيرة هنا وآصال على أصائل أصائل أصائل آه. آه أحسن بارك الله فيك الشرطنية يعني مفاعل مفاعيل. ميمي بن هربا ميم ديس بيبكان ما بس الاوية هر وزنيك لدوها يألي في تكسيرك كي دو حرف بين يعن حرف حرف كنوراسي و الساكن بين اوية ما بس الاوية يعني افاعل بيان مفاعل مفاعل افاعل مشكلة نية همان همان حكميان هيا فلا يجوز في إعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال على أصائل أصائل فكأن الجمع قد تكرر فيه مع فنزل لذلك منزلة جمعين وكذلك الصحراء وحبل فإن فيهما ماء التأنيث وهو فرع عن التذكير وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثان. أم تعليل فإذاك باشا وطلب علم اجنا الله أعلم لبرأمانية لبرأمانية تعليلي أود بوك بو جمعي تكسير سيغي منتهى الجموع وانيته بتعليك تقوم مقام العلتين اقول الله يورديكين وابزانين شون دو عليا الله اللي برأوي جمعة جاري مفردني او اخوي عليا انجا جمعي كتريشا اما دو عليا فكأن الجمع قد تكرر فيهما قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين بقى جمع رويدا لان جمعي سيغي منتهى الجموع خوي جمع جاريه اصلا شها فرعا لمفرد دو جاريه رويداو اما اقرب زور دراسيكي بزانين شون تقوم مقام العلتين لمروهاتو باشا التأنيث شون به وكذلك الصحراء وحبلة فان فيهما التأنيث ام دو كلمية تأنيث ينتهي وهو فرع عن التذكير لبرؤ المؤنث الجاريه فرع من شيء تذكير ام عله وهو تانيث لازم تش الصحراء وتش حبلايش ناتوانين وانين ان فكانين لي حبلا نهات والزمان العربيه اللي فكيه ونبه بلام اگر تر كثير بين بنومنا اعش كلمه اسم فاعله وزر طبيعيه عائشة فاطم اسمي فاعلة فاطمه بالان الي في كلميك ني كلمه بيت الي في بيت وصحراء والصحراء ني بالشواء وين ما دام الي في لازمه هراب لزومك خشي فرعيك ترى تانيثك جاري فرع عن مذكر واللزوم مش فرعيك بويبم دعانا وتاني يندبنا مقام العلتين وهو فرنا تثير وهو تانيث لازم منزل لزومه منزلة يعني لازم بونك دائما بكلمه ولكا وام الفه منزل لزومه منزله التانيث ثان ولهذا الباب مكان سيأتي شرحه إن شاء الله نسيتي صاد شاصدو فما بعد؟ فما بعد. يعني اودو ايوش اما هاليا هلية كي طبعية كباس ماكت كن كلا سردامي ام كليبا شاصو فنجاودو صفحان وطبعي شنك لأم محقق هل صاد شاصدو أو كدوه. سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى فما بعد أو لا ده. إن شاء الله تعالى هل أوه هتأري أصلا أما صاد شوار صدو فنجاودو فما بعد أما إيشي محقق كان فما بعدكش لا دا لا مني إيشي وحكمه أن يجر بالفتحة حكم أم بس حقيقي ممنوع من الصرف في كدسة من الصرف شيء حكم كيشيا والحكم يأتي بعد التعريف وحكمه أن يجر بالفتح بالفتحة نيابة عن الكسر بعدها يجر فتحة بدل الكسر فحمل جره على نصبه كما عكس ذلك في الباب السابق باب جمعي مؤنثي السالم بعكسه نصبك كسرب لذا كسرك فتحيا تقول مررت بفاطمة ومساجدة ومصابيحة وصحراء فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجدة ومصابيحة وصحراء قال الله تعالى وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ إلى إبراهيم إلى حرف جر إبراهيم اسمه مجرورة وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف علاكي تشياء العجمة والعلمية إسماعيل اشمع طفرواية إسحاق معطوف طفرواية يعقوبش معطوفها أبو وقال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. من نكمن محاريب وتماثيل. نك من محارب وتماثيل. من حرف جر محارب اسم مجرور وعلامة جره الفتح بدل الكسرة لأنه ممنوع. من الصرف إلا كيشيا صيغة منتهى الجموع أحسن من محاريب محاريب يعني البناء الحسن البناء الحسن وتماثيل يعملون له ما يشاء هرشك بيوستان نبي سليمان بيندر سكت من محاريب وتماثيل تماثيل حد الجر لا قرآن سنى وصفها تو بذم خديك ببيت حقيقي شرعي حقيقيك شرعي كلما ذكر التماثيل كلما أخذ به إلى الذم بس خيوانية للغيوانية تماثيل أجد ده ناو بنايکا منزادشي جوان دروس كه شتگ دروس كه پاچينه بيت و رسمي روحدار نه بيت او فيو ديتماثيل كه او است مين محاريب و تماثيل محاريب بناي كه بناي كه قصد كه تلاديش جوانه برزش تماثيلش او زخرفوسي كتي اكريت لوفي كرانيكا اكريت وام مرجني روحدار بن. يعني كابوه هالشيك صور بيت تماثيله محاريب بناكيك صورنيه من محاريب وتماثيل يعني سمع محاريب قشتيتيره تماثيل اخصره تماثيل بس بوصوره بس, بس محاريب شيه اصل بناكيه ويستثنى من ذلك صورتان لم حكميك باس ما كده دوشد مستثنان إحداهما أن تدخل عليه أل أل فلان ممنوع من الصرف أو كاتل ممنوع من الصرف والثانية أن يضاف مضافي كين فلان مضاف إليه فانه يجر فيهما بالكسرة على الأصل أو كاتل دين وسر أصل على ما يان ينكسرين فالأولى هنا كم نحو وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. مش بلقيه لسه اعتكاف اعتكاف خاص نيبا المساجد الثلاثة إن بيت الله الحرام المسجد النبوي مسجد الأقصى وأنتم عاكفون في المساجد المساجد. عمك مخصصني بهصيانه اعتكاف لها من مو مزيوتيك ابي الحديث ايه شرعي اعتكاف لا الصحيحه الله اعلم لا اعتكاف الا في المساجد حديث حذيفي القريه ما ضعيفه هم مصححه ما دمشي خلباني تصحيحي كدوية الخماوات بلان مرجي جنيه باشا قريمان صحيحة مرجي جنيه بلان قريمان صحيحه وان شاء الله نقبل اقد قابولي شمان كيل او كاتلا لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة يعني لا اعتكافة كاملة اه تأميل احنا بو الا اقناع اعتكاف ان شاء الله لمساجد وأنتم عاكفون في المساجد والثانية نحو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم شاهديه كم تشيبو وأنتم عاكفون في المساجد تماشاك المساجد لبرو الف لامي بيويا با بجر بكسرا جر كلاوا و نحو لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم نك في أحسنة لبرء أحسن إضافة كراء ولا تقويم على مجر جرى لقد خلقنا الإنسان في أحسن جاب قسمة والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني في أحسن استقامة وعدل تقويم يعني عدل واستقامة أنا ابن شام ديت الله لما تنقيه أقتها معشاة كان نموني من له نموني خلق جائزه كاتي عن نموني نمنبوم منع من الصرف نايو تن فيجر يجر بالفتحة نحو بافضل منه بوشوه ناموا الله وتمثيل في الاصل يعني في المتن بقول بافضلكم أولا من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا لينك من أولات له أدقت تمثيل بعثمان كإضافيكن بلي مضاف إليهك دقيقة بعلك فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر قاعدة أويك علم إضافناك رث علم إضافة ناكرة سبب لي مررت بعثمان علما بلان مررت بعثماننا بعثمانا كي ايما أعلم إضافة ناكرة تابيكينا نكيرا يعني يعني عثمان نكيرا كي نزين شيء سنك أقل نكيرا مانك ما علا كذا دس هذا أقل نكيرا مانك ما العثمان بولاي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 تشو اللي مررت بي عثمان تشو اللي مررت بي عثماننا كاميان معرفه كان زيادته عثماننا ابن ذهن تعريف كراوه معرفك مع بولاي معرفه معرف بزياده الاضافه علم واضافهش كراوه بويا أم لما هو لا تضاف بوش الأعلام لا تضاف دبروا أعلام خوي معذفا في بيزنكا بوتعريف إضافة بكره لا تضاف حتى تنكر فإذا صار نحو ثمان نكرة على هذا المكان هو مكان للمكان الذي يجعل منه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو عثمان هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه العالمية مكانه هو ودخل في باب ما ينصرف او كانت ابيت باب ما ينصرف الذي ينصرف لما منع من الصرف شهد وليس الكلام فيه لما منع من الصرف شهد ذروع باسي نية وليس الكلام فيه بخلاف افضل فلان افضل وانية فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل أو مثالي كمن هنا موالي بوشي ونية إضافة شيكين علاكي خويلة دز نادات علاكي هاتي أمينتوا كالصفية ووزن الفعل فهو هما موجودان فيه اضفته أم لم تضفه إضافيكي يعني إضافين كي إلا كان وكذلك تمثيل بالأفضل، هروها مثال هنا نور شنبه الأفضل كالفلام خيت كلمك من تمثيل بعضهم بقوله تمثيل من ليرشد خي اخترع الفلام بخيت السري هر أمين التوّاب رأيت الوليد ابن اليسيد مباركا شديدا باعباء الخلافة كهله رأيت الوليدة ابن يزيد مدحي وليد كري يزيد أكاد بأنه مبارك ميمون النقيبة شكاني شاكا قوي على تحمل مهام الخلافة يعني أو أتوانيد إيشو كار قر سكاني خلافا عظيم الاطلاعي بأهوالها زرب الشويش جوروم مزن دسي داوتا جايبا جيكو بر دنو بريوبردنه حالقتني نارحة نارحة يكاني إيشي خلافة كثير الالتفات إلى نواحيها المختلفة لهمور يكوا يا له زرب الروكا يا لهمور يكوا أو ردا وت ولا إيشي يديرها يعني يدبرها ويهيمن عليها يعني هموي جيبجي اكاد بسره بس همو جانبكاني خلافيه مدحيك رايت الوليد ابن اليازيد مباركا مباركا يعني بركه بوهات ويعني اشتكاني جيبجي ومحققه شديدا باعباء الخلافه كاهله يعني شاني داوت الجيريش بشتي داوت الجيري يعني هالي قرتفوا بباشي يعني كاهلي اما يبشت قائمة بغلين ناوشان قايمة توانا دارا لبري وبردنيش لبري وبردنيش خلافته، شديدا بأعباء الخلافة يعني بأثقال الخلافة كاهله شاهد رأيت الوليد ابن يزيد اليزيد يزيد كلمة يزيد أصلا ممنوع من الصرف لبر وزني فعل ولبر عالمية ولم ألف ولم شو سري نامنا رأيت الوليد ابن اليزيدي سري مضاف إليه ومجرور بالكسرة أليت أم مثال وكو مثال كيمن بقوة نية وكو مثال كيمن بقوة لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشيوع فصار نكرت. دبروا الأفلام أجدتوه سري. الأفلام شي يعذرو سكع مع ناكا رأيت الوليد ابن يزيد عزني يزيد علما. بس الأفلام بخرس او أو قالت الأفلام تجيب كلمة أكاد. شيوع يعني. اا معانا كيچ شتي ترا كات عام تركات حتا بيقدر تبنوا اسبرم انسان الانسان چنه كي شتي ترا بالام لي شوانيا بوتشي دبروا الف لام تعريف الف لام التعريف اتشتا سر نكيره يعني هر نكيره قابل الف لاميك او الف لام الف لام التعريف يعني أم ألف, ألف تعريف نية أم ألف لاما تعريف نية كيزيد قشتيتر بكات تلهد زهن الأرواب لا يزيد فقط قشتيتر نابل بويا لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشيوع فصار نكر ثم أدخل عليه ال التعريف طلام لا يحتمل هذا فهذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة كابو الله ما دم الإفلامك الإفلامك كالي في كد الشيوع لناو كلمة يزيد كلمة يزيد لعالمية تعريفة ببيت النشرة يعني عليل علا كان لدى السب كابو يا أمانة تنهى تنهى وزن الفعل أمانة ويحتمل أن يكون باقيا على عالميته أم يشتيك ترجي احتماله ويحتمل أن يكون باقي على علميته والزائدة فيه أم رأيك صحيحة يعني... العباس العباس بل أوكات الزائدة للتفخيم يا للتعظيم ويحتمل أن يكون باقيا على علميته والزائده فِيهِ كما زعم من مثل به يعني كما, كما قال ودعى من مثل به او وهذا هو الصحيح يعني بويا هر دو مثالكاي جيئ او ني كان قبولك بلا اعترافك عليه وتمثيلي في الأصل يعني في المتن بقول بأفضلكم أو لا نتوانى بل أماند روزني. عليه هو أدقته. بس مشكلة ماني ما أدقه دنيا. ولا نلّي دروزنيا. شون والله الله عالم دلستان.